هو أَنزَلَ أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما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 سيقول المخلفون إذا طلقتم إلى مغالم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا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 قريبة ومعانم كثيرتين يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله معانم كثيرة تأخذونها فعدل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم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 وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين مُحَلِّقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا